ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع ق ر ا ء ة س و ر ة الكهف ل ي ل ة ا ل ج م ع ة كيومها نعم نعم على ما في ا ل أ ح ا د ي ث من ضعف لكن يؤيد بعضها بعض او يقوي بعضها بعض ف ت ق ر أ ل ي ل ة ا ل ج م ع ة و يوم ا ل ج م ع ة نعم